والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون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 وَلا قَدْ خَلَقُناَا فَوقَكُمْ سَحْبَقررائِقَ وَمَا كُ عَل الْخَلْقِ غَافِلين وَزَلن مِنَ السَّمائِمَا أَو بِقَدَرِ فَاسكَ آهُ فيِي الأأَوْض فَسكَ النَّهُ فِيأَوْضِ وَإِنَّ عَلَ ذَه فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَبِهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَبْتَغِي بِالدُّهْنِ وصبغ وَإِنَّ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ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 وَقَالَ الْمَلَؤُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَطَائِلِ الْآخِرَةِ وَكَذَّبُوا بِنَطَائِلِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 قَلَّ عَمَّا قَلِيلٌ لَّيُصْبِحُنَّ مَلَائِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَجَعَلْنَاهُمْ رَمَادًا فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرين ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون ثم ارسلنا رسلنا تذرا كلما جاء امه الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضه بعض واجعلنا لهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَخَاهُهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا وَنُمِرُّ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن مَرْيَمَ مَأْوًا وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ بَاتَتْ قَرَارًا وَمَعِينًا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 وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج رَبِّكَ خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من يُضِلُّونَ إِلَّا الْجُفُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَّمَّا أَمْعَاثٌ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ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 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُل رَّبِّ إما تريني مَا تَرَىٰ مِن مَّاعُدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا أَن نُرِيَكَ مَا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك بِكَ همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاحدهم الموت قال رب ارجعون ادفع بالتي لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة وطائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساب فَمَا فَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أنفسهم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ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 يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم كل يوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما قليلا له أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله البلك الحق لا إله إلا هو